أَوْ لَا مَسْتُم النِسَ أَفَلَم تَجدِمَا أَنْ فَتَيََّّمُ فَلَمْ تَجدِ مَا أَنْ فَتَمَّمُ صَعيدَ طَيبًا فَمصَح بِوجوهِكُمْ وَأَيدكُم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 وَذْكُرُوا يعْمَةَ اللهَِّ عَلَكُمْ وَمثَاقَهُ الذي وَثَقَكُم بِهِ إذ قُلْلتُم سَمِعن وَأَقَعن وَاتَّقُ اللهَّ إِ اللهَّه عَلمُم بِذاتِ الصّدُ ياَا أَُهَ الذيينَ آمَنُ كُن قَوَّى مينَ لَِّهِ شهَدَ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا وأقربوا للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم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 وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّيُكَفِّرَنَّ عَنكُم سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا يُدْخِلَنَّكُمُ الْجَنَّةَ تَنطِقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُم فَقَدْ ضَلَّ سواء السبيل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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضا له سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط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 يا اهله الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم على فتره من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير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 وَإِنَّا لنَّدَخُلهَا لن حتىَ يَخْررجُ مِنهَا فَإي يَخْررجُ مِنهَا فَإَِّ دَخِنون قَا رَجُلالِ مِنَ الذيينَ يَخَافُونَ أَنْ عَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مَدَخُلوا عَلَيْهِمُ البَابَ فَإذاَا دَخَْلتُمُوه فَإِنكُمْ غَالِبون وَوع اللهَّهِ فَتَوَكَّلُ إِ كُنتُم مؤمِلين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 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ أَبَى لَيْ آدَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ ٱلْءَاخَرِ قَالَ قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباصط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَنبُؤَ أَبِي اسْمِي وَاسْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَقَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ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 يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ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 والالسَّارِقُ والالسَّارِقَةُ فَقَطَعوا أَْدَهُ مَا جَزَ أَنْ بِمَا كَسَبَان كَدَم مِنَ اللهَّ واللَّهُ عَزيِيزٌ حَكِيم فَمَنْ تَابَ مِن بَعْدِظُلمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَّه يَتُوبُ عَلَيْ إَِّ اللهَّه غَفور الرَّحيم لَمْ تعلَم أنن اللهَّه لَ مُن كُ السَّمواتِ وَأَررض يُعَدّبُ مَ شَ وَيَغفِر لِمَ شَ واللهَّهُ عَ كُّ شيءَيئ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 ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لَمْ يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له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 وَآنتَنَاهُ إِن جلََ فِيهِهُ دَونُور وَمُصَدِّقَل لِمَا بَيْنَ دَيْهِ مِنَ التَّوْورَام وَهُذَوومَوعضَةَ للِمُتَّقيد وَْيَحكُمْ أَهْدُ إِ جِيلِ بِمَا أَن زَدَ اللهَّهُ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 حكُم بَيْنَهُم بِمَا أَزَلَ اللهَّ وَلَا تَتَّبِأَهُوى أَهُم عَ جَ أَكَ مِنَ الحَقق لِكُلْ مِنْ جَعََّ مِنْكُم شِرعتَ وَمِنْهاجَا وَلَوْ شَ اللهَّهُ لَجَعللَكُم أَُّ تَواحِد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 لا يهدن قوما الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيه يقولون نقول نخشى ان تصيبنا دايره فَأَسَلَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ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 وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِ أُولَ وَالنَّصَارَى مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَا قَبَلِ إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا كلُل م جَأَهُمْ رَسُول بِمَا لَا تَهُوى أَفُسُهُم فَريقًا كَذَّبُوا وَفَريقَي يَقُتُلُون وَحَسبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةُ فَعَمُ وَصَُّ ثُتَابَ اللهَّهُ عَلَيْهِم ثُ عَمُ وَصَمُّ كَثٌِ م مننهُ والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنهُ مَيْ يُشرِك بِاللههِ فَقَد حَرَّّمَ اللهَّهُ عَلَيهِ الجََّ إِهُ مَيْ يُشرِك بِاللههِ فَقَد حََّّمَ اللهَّهُ عَلَيهِ الجََّةَ وَمَأؤْوَّهُ النار وَماَا لِظالِمِينَ مِنْ أَمصَار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 والله غفور رحيم ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من قبره الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لكم ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُو فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تت...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 أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا وَلَا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بِمَا كنتم تعملون يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه حين الوصيه اثنان ذو عدر منكم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان دا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقوما لمقامهما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 أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسل فيقولوا ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وَنَكُونُ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ مَرْبَنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خير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 مَا قُْنتُ لَهُم إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ عَبُجُ اللهَّه رَبّ وَرَبَّكُمْ وَكُن تُ عَلَيهِمْ شَهيدًا م دُتُ فِيهِم بب فَلَمَّا تَوَفَّتَنِي كُتَ أَن تََّّت بَعَلَيْهِمْ وَأَن تَعَلَ كُلِّ شَيء شَهيدَ إِن تُعَّبَهُم فَإِنهُم عبَادُك وَإِن تَغْفِلَهُم فَإِنكَ أَن تَ العزيزُ الحَكِيم قَالَ اللَّهُ هذاَا يَوْمُ يَم فَعُ الصَّادِقينَ صدقهم